ومنات الثالفة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيذا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم سميتموها فَأَنكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانِ إِتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهُوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى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 لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن